من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر جعل أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Lahu maqalidu samawati wal ard yabsut rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim sharala lakum bihu nuhu wa alladhii awhaynaa ilayk An aqimu ad-diena, wala tatafarlakų fiėk Kabur ala al-mushrikinamaa tadau Allahu yajtabi ilaihi مَن ينيب وما تفرق الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله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 Waddaqa Allahų l-Azim